Hadani examn, examade i Rabbhem. Få de som kafade, och huvuden, och de visar vad som يخرج منها من غم من أعيد فيها وذوق عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا من الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يخلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها خرير وهدوء إلى الطيب من القول وهدوء إلى صراط الحميد إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعله ن سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم ندقه من عذاب أليم